ولئن ماتن أو قتلت لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنَتَّلَهُمْ وَلَوْتُمْ تَفْضَلْ غَلِيظًا الْقَلْبَ لَصَبُو مِنْ حَالِكَ فَعَفُوٌّ عَنْهُمْ وَاسْتَوَفِرْ لَهُمْ وَشَاهِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غانب لكم وإن يصدلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان للنبي أي يقول ومن يقل يأس بما قل يوم القيامة ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضَّوَالَ اللَّهِ كَمَا بَادَ بِسَفَطٍ مِنَ اللَّهِ وَنَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِأَسَلْ مُصِيرٍ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إذ فيهم رسول من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ظلال مبين، ولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها، قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قلب من عرض أنفسكم، إن الله على كل شيء.